اللهم لك الحمد حمدا دائما عند كل فرحة عين وعند كل طرفة عين وعند كل غفوة عين وعند كل زرفة عين لك الحمد يا ربنا كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم اللهم صل على نبينا محمد صاحب الكتاب الأبقى والقلب الأتقى والثوب الأنقى وعلى اله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم اللهم اجعلنا بالصلاه عليه من الفائزين اللهم اجعلنا بالصلاه عليه من الفائزين وعلى حوضه من الواردين وبيديه الكريمتين من الشاربي الكريمتين من الشاربي اجمعنا معه في اعلى مقام وارزقنا في جواره حسن الختام يا ارحم الراحمين يا من لا يعلم ما هو الا هو يا من لا يعلم كيف هو الا هو يا من عنده مفاتيح الغيب لا يعلمها الا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقه الا يعلمها ولا حبة في ظلمات الارض ولا رطب ولا يابس الا في كتاب مبين اللهم افتح لنا فتوح العارفين بك يا رب العالمين افتح لنا ابواب رحمتك وفضلك وكرمك افتح لنا ابواب فضلك وبركاتك ورضوانك يا اكرم الاكرمين وهادي المضلين اهدنا بهداية القرآن اهدنا بهدايه القران اللهم اهدنا بهدايه القران واكرمنا بكرامه القران وأسعدنا بالقران وارحمنا بالقران وارحمنا بالقرآن والقف بنا بالقران وشرفنا بالقران وأدبنا بالقران وأدبنا بالقران وأدبنا, بالقرآن وأدبنا بسنة خير الأنام فارحم جميع امه محمد بحرمه القران وادخلنا الجنه بشفاعه القران ونجنا من النيران بحرمه القران يا رحيم يا رحمن اللهم اجعل القران لقلوبنا ضياء ولاذق منا دواء ولذنوبنا ممحصا ومن النار مخلصا ومن النار مخلصا اللهم ارزقنا بكل حرف منه حلاوه وبكل كلمه كرامه وبكل ايه سعاده وبكل سورة سلاما وبكل جزء جزاء يا رب العالمين يا رب العالمين يا منزل القران على النبي خير الانام اجعلنا لقرانك من التالين ولك به من العالمين العاملين وإلى حلاوة خطابه مستمعين معتبرين وفي الجنات منامين وعن النيران مزحزحين وإلى وجهك الكريم ناظرين لا تحرمنا اللهم لذة النظر إلى وجهك الكريم وبرؤيه سيد المرسلين اللهم كما آمنا به ولم نره فلا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخله برحمتك يا منعم يا متفضل يا منعم يا متفضل سانت الذي سجد لك سواد الليل ونور النهار وضوء القمر وشعاع الشمس ودوي الماء وحفيف الشجر لا شريك لك يا الله لا شريك لك يا الله لا شريك لك يا الله لا شريك لك يا الله سبحانك سبحانك سبحانك لطفك يا الله غفرانك يا الله رحمتك يا الله رحمتك يا الله, رحمك يا الله يا من لطفت بخلق السماوات والأرض ولطفت بالأجنة في بطول امهاتها ألطف بنا يا ربنا في قضائك وقدرك لطفا يليق بكرمك يا أكرم الأكرمين يا أكرم الأكرمين سبحانك يا رب امرت باللين لمن قال أنا ربكم الأعلى فكيف بمن قال سبحان ربنا الأعلى فكيف بمن قال سبحان ربنا الأعلى اللهم ارحم عبادك اللهم ارحم عبادك اللهم ارحم عبادك إن تعذبنا فانا عبادك وإن تغفر لنا فإنك أنت العزيز الحكيم اجعلنا ممن قلت فيهم وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا لا تجعلنا ممن قلت فيهم وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا يا الله يا الله يا الله أمرتنا بالدعاء أمرتنا بالدعاء أمرتنا بالدعاء سنسألك الإجابة سنسألك الإجابة يا من يرانا ولا نرى من يرانا ولا نرى إهدِ أولادنا إهدِ أولادنا إهدِ أولادنا وبناتنا وجعلهم نافعين للإسلام وجعلهم نافعين للإسلام بارين بآبائهم وأمهاتهم اللهم ارزق شباب المسلمين عفة يوسف عليه السلام وبنات المسلمين طهارة مريم عليها السلام وارزقنا وإياهم البطانة الصالحة التي تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر اللهم انصر دينك الإسلام في كل مكان اللهم انصر دينك الإسلام في كل مكان عليك بكل من يؤذي رسول الله عليك بكل من يؤذي خير خلق الله عليك بكل من يؤذي الإسلام والمسلمين اللهم أحيي الإسلام كله اللهم أحيي الإسلام كله في الكون كله ليعم الخير كله ليعم الخير كله وأحينا اللهم مسلمين وأمتنا مسلمين غير خزايا ولا مفتونين ولا مغيرين ولا مبدلين استخدمنا ولا تستبدلناك لا تجعلنا ممن قلت فيهم وان تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا امثالكم يا الرحيم لا ارحم الراحمين لا تحرمنا صلاة في الأقصى لا تحرمنا صلاه في الاقصى بعد ان نحرره من ايدي الملاعين بقوتك يا قوي يا متين يا قوي يا متين يا قوي يا متين وانصر من نصر الدين واخذل من خذل الدين, الدين يا رب البيت الحرام والمشعر الحرام والركن والمقام اصرفنا عن الحرام والماكل الحرام والمشرب الحرام وعن كل باب يؤدي الى الحرام وارزقنا حج بيتك الحرام عاما بعد عام حتى نلقاك وانت راض عنا اللهم احفظ بيتك الاقصى كما حفظت بيتك العتيق يا أرحم الراحمين اكتب لنا التوفيق في كل طريق وقنا غدر العدو وكيد الصديق وقنا يا ربنا عذاب الحريق يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين ارحم دموعا ذرفت ارحم دموعا ذرفت وقلوبا بكت يا اكرم الاكرمين رفعنا اليك اكف الضراعه فاجعلنا من اهل الحظ والشفاء واجرنا يوم تقوم الساعه يوم الحسره والندامه يوم يرى كل انسان منا عمله امامك اللهم اغفر لموتانا اللهم ارحم موتانا وارحمنا اذا صرنا الى ما صاروا اليه واشفنا واشف امراضنا واشفنا واشف امراضنا اللهم رب الناس اذهب الباس اشف انت الشافي اشف انت الشافي اشف انت الشافي لا شفاء الا شفاء شفاء لا يغادر سقما شفاء يغادر سقما اللهم صل على نبينا محمد طب القلوب ودوائها وعافيه الابدان وشفائها ونور الاضصار وضيائها وكلنا صاحبا في سفرنا وكلنا صاحبا في سفرنا وخليفة في أهلنا واطمس على وجوه أعدائنا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين